أخطاء تقع فيها النساء ولماذا الحديث عن أخطاء النساء؟ أوليس للرجال أخطاء؟ بلى أخطاء الرجال كثيرة لكن نعول على المرأة كثيرا في صلاح هذه الأمة المرأة لو صلحت لصلحت كل الأمة المرأة نصف المجتمع وهي التي ولدت لنا النصف الآخر فهي أمة بأسرها وآهن لو حولت كل زوجة بيتها إلى عرين يخرج لنا أسود صنعوا منهم رجال وقادة وأفذاذ لذلك نركز على المرأة نريد بها الخير ونريد لها الخير ونرجو من صلاحها أن تصلح كل هذه الأمة